بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ألم نشرح بابهرك ورفعنا لك ذكرك فانما مع العسر يسرا انما مع العسر يسرا ورفعنا لك ذكرك فانما مع العسر يسرا انما مع العسر يسرا فإذا تكث صد وإلى رَبكَ فَغَب